انما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمَنُوا ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن, أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسلَّم الله وسلَّم عليه وعلى من تبيَّه ديم، واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد، فلما ذكر الله عز وجل كما وتعالى فيما يتعلق بالذهاب أي ذهاب المجلي من من وهو غرض اصيل من من أغراض نزول هذه السوره الكريمه لان الله جل وعلا لانه يعني او لأن الله جل وعلا اراد ابطال من كانت عليه الجاهليه وهي أن ان يقول الرجل أنت عليه كظاهر أمي فلما أراد الله إبطال ما كانت عليه الجهلية من كونه طلاقا وأنزل أحكامه في ذلك وجعل فيه الكفارة عقب الله عز وجل بهذه الآيات التي تدل على عقوبة الله عز وجل لمن حاد عن أمه وخالف شوعه وأمره فقال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يحادون الله ورسوله المحادة هي المخلفة العظيمة ومنه, ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يميل عن جانب القبر فالمحدة معناه شدة المخالفة وشدة المعاندة وهذه المحدة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا من الكافي لأنهم قفاهم بالله عز وجل فلذلك يعادون الله سبحانه وتعالى ويعادون يعني رسوله صلى الله عليه وسلم يعادون أمره ونهيه إذن المحدة معناها شدة المخلفة وشدة المعاندة ويتقتضي الطرفين فهم يعاندون الله جل وعلا ويعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم عليه ويكرهون شرع الله عز وجل وأمره إذن استعمال المحدّ في في في المخالفة الشديدة جدا وفي المعاندة هو المعاناتها كذلك إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا معنى كبتوا كبته الله عز وجل يكبته كبتا إذا أذلّه وصرعه على على وجهه يعني هذا اللفظ مستعمل في, في معنى الخيبة وفي معنى الإجلال فمعنى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي هؤلاء الذين يعاندون الله جل وعلا ويحاربونه ويحاربون دينه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه خيبهم الله عز وجل كما خيب من كان قبلهم من, من الأمم الكافرة وأزلهم الله عز وجل كيف خيبهم الله وكيف أزلهم خيبهم في الدنيا وأذلهم في الدنيا بالقتل والإزلال والأس والتشريد وخيبهم في الآخرة بأن خلدهم في جهنم وبئس المصير وهذا عام في كل من حد الله عز وجل وحد رسوله وسلواته الله وسلامه عليه ولذلك لم يخص الله جل وعلا كفار قريشين مع أن الآيات نزلت فيهم فجاء لفظ الآيات عاما إن الذين عموم كل من حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو قبل زمنه أو فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي هزمهم الله عز وجل وأذلهم وأخزاهم وخيبهم كبتوا ومن, ومن كبتهم, كبتهم الله عز وجل كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من من من الأمم الكافية إحنا علمنا نسق التاريخ لي كيف أن الله جل وعلا كبت قوما وحنا وأزلهم وخيبهم وعاد وسمود يعني قوم شعيب وقوم قوم لوط وفي وجنوده وقد أنزلنا آيات بينات هذه الآيات التي تقرأها وقد حرف تحقيق وحرف التحقيق يدل على تحقق ذلك وقد أنزلنا آيات بينات والآيات بينات هذا القرآن ومعنى النزول هو الهبوط من علو إلى سفل وهذا يفيدك أموين قول تعالى وقد أنزلنا آيات بينات أي وقد أنزلنا آيات واضحات لا لبس فيها ولا غموض فيها كما قال جل وعلا بلسان عربي مبين مبين يعني واضح وهذا يفيدك أمرين يفيدك أولاً بأن يفيدك علو الله سبحانه وتعالى على على خلقه ولذلك نزل القرآن من علو إلى سفل فهذا فهذا يثبت لله جل وعلا صفه العلوي ثانياً يفيدك أن القرآن كلام الله عز وجل كما قال جل وعلا وإن أحد من من المشاكين السجاق فأجمه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا فالقرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة تكلم الله عز وجل به وسمعه جبير عليه, الصلاة عليه السلام وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمتها وقد أنزلنا آيات بينات يعني لا حجة لأحد في مقالفتها ولا عز لأحد عند الله عز وجل وقد أنزلنا آيات بينات والآيات ولماذا سميت القرآن لم لماذا سميت آيات القرآن بأنها آيات لأن يعني علامات وشواهد لليصفة سبحانه وتعالى وأحداثياته وقد أنزلنا آيات بينات لأن الآية في اللغة بمعنى العلامة وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ختام الآية بليق جدا وللكافرين عذاب مهين صفة الكافرين هي هي الاستكبار التكبر التكبر عن الانقياد لله جل الله يجلعه. والتكبر عن الانقياد لأمه ونهيه فالصفة أغصص صفات الكافرين الكب التكبروا ولذلك يعاندون الله سبحانه وتعالى ويعاندون أمره نهية ويحدون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فجعل الله عز وجل جزاء من جنس العمل نعم ويعني فقال وللكافرين عذاب مهين والعذاب المهين هذا يخص الكافرين ولذلك إن لم هنا لام الاقتصاص وللكافرين عذاب مهين تنكير عذاب يدل على تفخيمه وتعظيم هذا العذاب مع إهانة وإذلال وهذا لا يعذب به المسلم حتى وإن دخل النار يعني المسلم وإن دخل النار فإنه لا يعذب بإهانة وإذلال هناك عذاب بإهانة وإذلال يراض به كسر إرادته وكسر معنوياته فهذا يخص الكافية هناك عذاب آخر يعذب به المسلم الذي قدر له يدخول النار بسبب أن سيأتي غلبت حسناته فهو لا يعذب بإهانة من جنس العذاب الذي يبإهانة ما ذكره الله جل وعلا في سورة الحق خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة راعوها سبعون زراع فسلقوا والسلك معناه ادخلوا شيء في شيء والسلسلة طولها سبعون زراع راعوها يعني طولها تدخل في فيه ثم تخرج من دبوي فيسلك فيها صلى الله عليه وسلم والعافية فيسلك كما تسلك العقد ثم في سلسلة زرعوها سبعون زراعا فسلكو فتدخلوا حلقات الحديد من فيه ثم تسحب من ضبره صلى, <سلام> صلى الله عليه وسلم فعزف النار هكذا فهذا عذاب فيه إهانة وفيه إذلال ناسب استكبار الكافرين وناسب تعنتهم وناسب عنادهم مع الله عز وجل انتبه إلى أن الله جل وعلا أمهل الناس في الدنيا أمهلهم كما قال جل وعلا عملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فمع الإمهال وتأخير العقوبة في الدنيا يغتر المغترون بالله عز وجل ويتجرؤون على محارمه ويعاندون أمره ونهيه لماذا؟ لأنهم يفعلون الكفر ويفعلون الجرائم ثم يرون الله جل وعلا أمهله ولم يعاجلهم بالعقوبة فيقتلون بذلك ويزدادون من جرائمهم حتى يقرزهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدب لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديقه في الصحيح إن الله ليملي للظالم حتى إذا خسه لم يفلت فقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إذا العذاب المهين يخص الكافرين لذا قال جل وعلا وللكافرين ففهم من الآية وللكافرين عذاب مهين ففهما من, من الآية أن المسلم وأن المؤمن لا يعذب هي بهانة. إن الذي يعذب بهانة هو الكافر وللكافرين عموم الكافرين الجمع المعذف بالالف واللام صيغة علم كل كافر هكذا يوم أبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحسه الله ونصوه والله على كل شيء شهيد يوم أبعثهم الله جميعا يجمع الله عز وجل الأولين والأخرين كما, كما قال جل وعلا قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم إذا يسجل الله عز وجل عليهم كذبهم بالبعث الجزاء والحساب فلذلك يؤكد الله عز وجل هذا المعنى يوم بعثهم الله جميعا والفعل المضارع حتى تستحده فعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد حتى تستحضر حالة بعث الله عز وجل حين تنشق الأرض عن الأجساد عن أكفان بالية وعن أجساد ممزقة فتقوم هذه الأجساد بقدرة الله عز وجل تجيب الداعي يوم يبعثهم الله جميعا كل الأمم تبعث فينبئهم بما عملوا ينبئهم بما عملوا لأن يعني بكل صغير وكبير مستطر كل شيء مكتوب واجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلمه بك أحد أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ضبطه الله عز وجل وكتبوا. وكتبته الملائكة كل شيء مسجل باللحظة والسانية والتاريخ والساعة لا يعرفين ده كما أين يذهب هذا يعني أين يذهب العبد هي عمله لذا قال جل وعلا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغاضر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصارا ووجدوا معمل حاضرا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم بسالم وجلودهم بما كانوا يعملون احصى الله ونسوا هم نسوا خلاص المجيمون هؤلاء نسوا أعمالهم الباطلة نسوا فجوراتهم نسوا آه يعني آه يعني كفرهم ومعاداتهم لله عز وجل بالسبب كثرة الأعمال منهم فنسوا بعضها لكن يقول الله جل وعلا احصى الله ونسوا ويجابهم الله عز وجل بذلك يوم القيامة. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد يشهد على أعمالهم. والشهادة يعني يلزم من الحضور. فالله عز وجل حاضرهم. يشهد على أعمالهم ويشهد على فجراتهم ويشهد على غدراتهم والله على كل شيء شهيد. إذا هذا تحذير من الله عز وجل لعباده. بأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى ولذلك الآية التالية سيخبرهم بسعة علمه وشدة الطلاع على عباده وسمعه كلامهم ورؤيته أحوالهم أن لم تروا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الاستفهام للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ولأمته والاستفهام معناه في اللغة هو هو السؤال عن شيء الاستفهام عن شيء يعني الاستعلام عنه لكن الاستفهام يأتي لأغراض بلاغية ومن ومن الغرض البلاغي هنا هو التقرير ما معنى التقرير يعني لما يقولوا الله جل وعلا لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات و وما في الأرض فالنص فال إجابة لهذا بلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض فيقظون لله عز وجل بالعلم فالاستفهام الذي يراد به التقييم يعني أن يقهر الناس بمضمون السؤال بالإجابة لأن هذا الإقرار لهم بعده ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فالإجابة للعقلاء بلى يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني لا يغيب عن علمي شيء سبحانه وتعالى ثم يفصل الله عز وجل في علمه ما يكون من نجوة ثلاثة يعني لا يتناجئ النجوة هو الكلام الذي يسبو الناس به بعضهم لبعض فهذا يسمونه نجوة يتناجون بينهم يعني يسرون الكلام لا يجرون به ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم يسمعوا حديثهم ويضبطوا أمورهم ويراغم عالمهم عليه فهم الطدعون عليه ويسمعوا كلامهم مكانهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس والعدد ليس مقصود المقصود بأن الله وعلا لا يغيب عنه شيء لذلك يقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا يسمعوا كلامهم ولو كانوا في جب في جب ولو كانوا في وعر جبل أو في قعر بحر هو يلاهم واسمعوا كلامهم ويرى مكانهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يعني لا يخفون العين لا يخفى أحد العين الله زادوا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ما قالوه وما تفوه به وما تحدثوا به وما أسر به بعضهم لبعض من معاندة الله جل وعلا والكيد لدينه والنيل من أولياء الله جل وعلا والموقع والخديعة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ينبيهم بما عملوا ماذا يفعل حيكذب ولذلك يقول الله جل يقول ما عملت فعلت لا فعلت ما, ما فعلت يقسم لله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كم يحلفون لكم هم في الدنيا كما قال جل وعلا ولا تتع كل حلاف مهين وكذاب كذاب أشع يقسم بالله جل وعلا يقسم بأيمان مغلظة والله يعلم بأنه كذب فيحلفون له كما يحلفون لكم يحلفون لكم في الدنيا طبعا الحلف على نية يعني يكون على تعظيم المقسم به لكن هؤلاء قلوبهم خلت من من إجلال الله جل وعلا ومن تعظيمه فيحلف لذلك يقول الله جل وعلا اليوم نختم على أفوائه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان مكسبه يعرفين ده. ده اليد اللي سرقت ستقول سرقت كذا وفعلت كذا واليد الذي والتي قتلت تقول قتلت فلانا وجلده كذلك وسمعه بصر ثم ينبيه بما عمله يوم القيامة إن الله بكل شيء عليه وانتطرى الختام الآية أول الآية بإيه افتتح الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم وإن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء إذا المعيه هنا كثير من السلف فصل المعيه هنا بأنها معيه علم هو يعلم ما هم عليه وعلمه محيط بهم فالآية فالسلف هنا فصل الآية لماذا فصلوا السلف الآية المعيه يا بالعلم ومفصروا الآية هنا بلازمها لأنه حيلزم من معية الله جل وعليه علموا بهم سبحانه وتعالى واتلاروا عليهم لكن كما ذكرنا في, في صورة الحديد بأن المعية لا تنافي استواءه وعلى عرشه يعني الجهمية استدلوا بهذه الآية الجهمية وأمثالهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا بأن الله ليس مستويا على عرشه ولا بائنا من خلقه وإنما هو في كل مكان وهذا باطل وهذا باطل لماذا؟ لأن استواء الله جل لأن معيّة الله جل وعلا لا تنافس استواءه على عرشه نعم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعهج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير طيب وهو معكم أينما كنتم جمع الآية هنا في آية الحد بين الاستواء وبين المعية ليدلك على أن معية الله جل وعلا لا تنافي استوى على العرش وهذه فائدة الأولى من ال واجل فائدة مئمة من الآية لأن الآية هنا مجملة فاسترطى آية سورة الحديد بأن المعية لا تنافي استواء الله عز وجل على العرش إذن الله جل وعلا لأن المعية لا تقضي امتزاجا ولا اختلاطا وأنت تقول سيرته والقمر والقمر في عليائه وأنت في الأرض الفائدة الثانية أن اسم الفاعل إذا أضيفه إلى ما هو أقل منه كان خارجا عن جنسه وإذا أضيف إلى مثل عدده كان من ضمن جنسه يعني في قول الله جل وعلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني هنا اسمه اسم فعل أضيف إليه أضيف إلى مثل عدده يبقى ثانية اثنين يبقى من جنسه ولا لا النبي عليه الصلاة ومعه ابو بكر رضي الله عنه اما حين يضاف اسم الفاعل الى عدد اقل منه يكون خارجا عن جنسه فهنا يقول ما يكون من نجوة ثلاثة الا هو رابعهم رابع ايه الضمير الذي يعود عليه الا هو رابعهم ربع الثلاثة يبقى اوضيف الى ماذا قل ولا اقل ولا لا. رابع ثلاثة. يبقى خارج عن جنسه. مخالف له. ورزاك الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكون رابع اربعة. استغفر الله تعالى. الله عن ذلك. علوان كبير. لان رابع اربعة يكون ايه? يعني يبقى, يبقى, يبقى هو يبقى هو من جنسهم. ولا خمسة الا هو سادسهم. سادس ماذا? سادس خمسة. يبقى خارج عن جنسه. وحتى تفهم هذه الاية على معناها الصحيح. نعم? اقرأ اية سورة الكهف. سيقولون ثلاثة رابعهم. كلب من جنسهم? رابع ايه? رابع الثلاثة كان ايه? الكلب. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي اعلموا بعدتي. العدد هنا اسم الفعل والعدد هنا أضيف إلى, إلى إلا ما هو أقل منه ولا لا يبقى خارج عن جنسه إذن, إذن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يبقى رابع ثلاثة يبقى ليس من جسيم لأن الله عجل وعلا ليس سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الزوات ذاته لا يعني لا يمثلها ذات ولا صفاته يمثلها صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مهم جدا تفهم القاعدة دي مهمه اذا القاعدة اذا اضيف اسم الفاعل اللي هو اللي اسماء العداد اذا اضيفت الى ما هو اقل منها يبقى هو العدد يبقى يبقى خارج عن جنسه اما اذا اضيفت الى عددها او او اكثر منها فهو ايه من جنسها ثانيه اثنين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بكر رضي الله عنه هو بشر لكن هنا يقول الله جل وعلا ما يكون من النجوة ثلاثة الا وربعهم رابع الثلاثة ولا خمسة الا سادس الخمسة يبقى رب العالمين سبحانه فقط احاط بهم اعلمهم بانه يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويسجل عليهم كل شيء. اذا الاية كما قال السلف الاية افتتحها الله جل وعلا يب العلم وختمها يب العلم كذلك. وهذا يفيد حاطة الله عز وجل ولا يغفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن يبين مثلا من علمه أنزل آية الأنعام وعندهم فاتح الغيب لا يعلمه إلا هو يعلم ما في الباية والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راتب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل شيء مدون عند الله سبحانه وتعالى سينتقل أنا السياق سياق الصور الصور هنا تعالج قضية اليهود قضية قضية من من من قضايا اليهود وتمالؤهم وعلى النبي صلى الله وسلم عليه وسلم وتعالج أيضا قضية من قضية منافقين فينتقل سياق الصورة هنا إلى بيان شيء من أفعال اليهود ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ومع صية وصول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله واقولون في انفسهم لولا يعجبن الله بما نقول اسم مجمد يصلونه الم تضا الى الذين نهوا عن النجوى وابن ابي نجي المجاهد رحمه الله تعالى في روايه ابن أبي نجيح عنه عن الإمام العالم الكبير التابعي الذي عرض التفسير على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثة منظرات يستوقف عند كل آية يسأل عنها فالإمام مجاهد وكذلك مقاتل ابن حيان يقول نزلت هذه الآية في اليهود وهذا الصحيح كما ثبت الواية الصحيح في ذلك ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى هم اليهود نهو عن النجوى والنجوى هو الكلام الذي فيه تناجي يعني كلام فيه إصابة ليكون فيه جه يعني يسبب بعضهم لبعض بذلك. الأم ترى إلى الذين نوهوا عن النجوى وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود موادعة طبعا اليهود كانوا موجودين هي في المدينة قبل إجهاض النبي صلى الله عليه وسلم ولما هاجوا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ودعاهم فوضع الطوائف اليهود الثلاثة بني آه يعني آه يعني يقريزة وبني النذيب وبني قينقاع وكل طائفة كان لها يعني خيانة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه في خيانة بني قينقاع اعتدوا على علماء مسلمة أفعوا صوبان خلفها كان جالسا فأحد اليهود رفع ثوباء خلفاء فقامت المرأة فانكشفت سوقاتها فراها رجل مسلم رجلا من اليهود الذي فعل ذلك فقتل اليهودي فقتلوه اليهود, اليهود فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وصرفهم من المدينة الطائفة الثانية بني النضيء ونزلت سورة الحشر فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز والحكيم هو الذي يقرأ جلدين كفكره من أهل الكتاب من ديره حين زارهم النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم دية بعض من أصحابه فتملأوا على قتله وإلقاء صخر عليه وجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأجلهم النبي عليه الصلاة والسلام ومنثلت فيه فوضح سؤوت الحشب سبح لله ما في السواة وما في الأرض والعز العقيم هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول عشر ما ظلنتم أي أي يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب غذر في في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايدهم وايد المؤمنين فاعتبروا يأولي الأبصار وبني قريزة تحلفهم مع الفرق ويش يوم الأحزاب وأنزل الله جل على قصتهم في صوت في صوت الحزاب وأنزل الذين ظهروهم من ان كتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم مرض تقتلون يرسلون فريقا فهنا يقول الله جل وعلا فاليهود كانوا يتناجون بينهم لم يمر واحد من من المسلمين فيعملوا ايه يتناجون بينهم يتناجون بينهم وكده كلام في في نوع من الاثام فيظن المؤمن أنهم يتملؤون على على قتل إذا قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين نوه عن النجوى والنبي صلى الله عليه وسلم نهىهم عن ذلك لأن هذا كان يسبب أذل للمؤمنين ثم يعودون لما نوه عنه من التناجي والنبي صلى الله عليه وسلم تناء نهىهم عن التناجي عند حضور المؤمنين ثم يعودون لما نوه عنه يعودون إلى, إلى إلى إلى هذا مرة ثانية ويتناجون فيما بينهم بالإسم الإسم المعصية ولما يتناجون بالاسم في أنفسهم والعدوان على غيرهم يعني تناجل يهود دايما يكون بالمعاصي في أنفسهم وهو الاسم والعدوان على غيرهم الاعتداء على غيرهم ويتناجون بالاسم والعدوان وهم الرسول الاصول والكلام ده فيه تحذير للمؤمنين إذا كان كان هذا تناجي أهل الكتاب أهل الكتاب فالله جل وعلا حذر المؤمنين من ذلك ويتناجون يسمى بعضهم لبعض بالاسم معاصي والفجور والعدوان التدبير والعتداء على الغيب ومعصيات الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وثبت في الصحيح من حليف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا رسول الله السام بمعنى الموت صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه في وتصيح السام والزام واللعن ولعنه عليكم معاشر يا ود عائشه رضي الله ان النبي لم يفهم مقصدهم وعائشه رضي الله تعالى كانت حاضره فمثل ذلك ايضا فقالت عليك فقال السام والزام و... والزم واللعنة عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله أو لم تسمع إلى ما قالوا؟ قال عليه النبي عليه, فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو ما سمعتي إلى ما ذكرته فقلت عليكم. هم قالوا أسامع أسامع عليك يا رسول الله. فقالوا عليكم. فالنبي عليه السلام والسلام نوجه عائشه رضي الله عنها إلى الى الادب التفحش حتى, حتى لو كان الذي أمامه كافرا وعائشه رضي الله عنها تعتذر النبي صلى الله عليه وسلم او ما سمعت الى ما قالوا يا رسول الله فلو ما سمعت الى الى ما قلت فقلت عليكم في السجاب لنا ولا السجاب لهم لم يقولوا عليكم الله جل لا مش لكن الله جل وعلا للنبيه عليه الصلاه والسلام ذلك يقول الله جل وعلا واذا جاءك حييك بما لم بما لم يحييك به الله والله جل وعلا حي نبيه صلى الله عليه وسلم وعليك ان يحيي ماذا بالسلام هيكم لما ينزل جبريل عليه السلام يقول ان ربك يحييك بالسلام يعني يسلم عليك واذا جاءوك حييوك بما لم يحييك به الله نحن ندلو على تحية المسلمين بعضهم لبعض تحية المسلمين بعضهم لبعض السلام تحياتهم فيها سلام والسلام من السلامة والسلام وأسم من من أسماء الله من أسماء الله جل وعلا وكل سلامة في الكون هي أسم من من أسماء اسم الله السلام والجنة هي داب السلام والله يدعو الى إلى داب السلام ويهدي ما يشاء إلى صراط المستقيم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله وكلام ده أيضا في تحذير للمؤمنين من أن يحيي بعضهم بعضا بتحييت الكفار الكفار كان يقولوني أن عمت صباحا وعمت مساء وهذه التحية لم لم يحيي الله بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه بل تحية المسلمين السلام عليكم أما التحية الكفار عمت صباح عمت مساء وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله والكلام ده فيه تحذير للناس يعني أن, أن يحيي بعضهم بعضا بغير التحية التي حياهم الله بها في بعض الناس من من الهزيمة النفسية عندهم بيتكلم هو عاوي، لكن حين حين أتكلم أتكلم بعض كلام عاوي وبعض كلامه باللغة الإنجليزية، فتبقى أنت واقف تسمع الكلام ده وأنت تصاب بال بالغسيان، يعني أنت يعني أصابك الله عز وجل بلغة عظيمة وهي من من أعظم اللغات ولذلك نزل بها القرآن. لكن هؤلاء من هزيمتهم النفسية أمام الكفار صاروا يعظمون الكافي ويعظمون لغة تاني. فممكن يقابلك في الصباح يقوله يحييك بتحية باللغة الإنجليزية أو يكلم كلمة بالعرب ونصفها بالعرب ونصفها بالإنجليزي أو كلمة بالعرب وكلمة بالإنجليزي أنا والله مرة كنت في في أحد أصفار ورجلان أمامي يعني ميام السريان وواحد يكلم الثاني وبعده الكلام عربي وربعين باللغة أُخاه، كان يحتاج بس في الحقيقة إلى إلى يعني إلى إلى إلى درة عمر رضي الله عنه، إنه لما جاء مثل هذا فهمش همش يحتاج إلى دفتر يحتاج إلى الحزاء في الحقيقة الحزاء كان أول في مثل هذه الحين. وإذا جاءوا كحيوك بما لم يحييك بل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما بما نقول اليهود قوم بهت وعناد فهم كانوا يتناجون بينهم بالنيل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول البعض ويقولون في أنفسهم كل واحد بيسمي في نفسه لو كان نبيا لعذبنا الله بما نقول الله يسمع حديثهم ويعلم زوات صدوئهم لذلك نقل ستر الله سجل الله عليهم المقالات اللي كانت التضوء في أنفسهم في زوات صدوئهم ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول لو كان نبيا لعذبنا الله بما نقول وعذبهم الله جل وعلا عذبهم شردهم في الدنيا وعذبهم ومع ما ينتزيهم من أليم العذاب يوم القيامة ويقولون في أنفسهم لولا يعظون الله بما نقول حسبهم جهنم أي جهنم حسبهم كفاء هي أي ضارهم مأواهم من نار حسبهم جهنم يصلون يحرقون فيها ويقصون حراء وشدتها حسبهم جهنم يصلون فبيئس المصير أي فبيئس المصير مصيره وبيئس المآل مآل صلى الله عليه وسلم والعافية ولما بين الله جل وعلا أفعال اليهود حزوا المؤمنين من ذلك يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بخطاب الإيمان وحين يخاطبك الله جل وعلا بذلك فترعي سمعك وقلبك يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم لو حدث منكم تناجي بعضكم يناجي بعض بعضكم ينادي بعضًا إذا تناجعتم فلا تتناجروا بالاسم والعدوان إياكم إن الله يسمع حديثكم ويرروا مكانكم فلا تتناجروا بالاسم والعدوان بالاسم المعاصي والفجور والعدوان على الآخرين ومعصية الرسول وتناجروا بالبر والتقوى فليكن التناجي بينكم بالبر والتقوى والفجور الخير والتقوى تقوى الله عز وجل هذا هو الأدب الذي أدب الله بِالمؤمنين، أدبهم في جه في في سفههم وعلانيتهم، أدبهم في سرهم وجهرهم فلا تتناجوا بال يا أي ولرينا من وإذا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الوصول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشروا، أذكرهم الله عز وجل، واتقوا الله. خافوا الله جل وعلا وحزوه سقطه وغضبه الذي إليه تحشرون تحشرون إليه لا محالة وإذا حشرتم إليه يبقى استاذوا سألوا فلتعدوا للسؤال جوابا إنما النجوى من الشيطان إنما أصلب حصر في اللغة إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهأ إذا كنتم سلاسة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث فنها النبي صلى الله عليه وثبت عنه نهيه صلى الله وسلامه عليه عن تناجئ اثنين دون الثالث لو كانوا ا4 لا بأس لكن اثنين لو كانوا سلاسة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزن الثالث وهذا من الادب الذي قدب الله بي المؤمنين بعضهم مع بعض إنما النجوة من الشيطان يحزن الذين آمنوا والشيطان بيستغل التناجر لو تناجر اثنان دون الثالث فالشيطان بيحرش بينهم فيستغل هذا في الحزن على الثالث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليحزن الذين آمنوا وليس بضافهم شيئا إلا بإذن الله هو فقط الشيطان بيستغل هذا الموضوع ويدخي الحزن على المؤمنين، مع أنه لا يضدهم بإذن الله جل وعلا، وليس بضديم شيئا الشيطان، إلا بإذن الله، إلا إذا إذا قدر الله عز وجل أمر، فالتخديب بيد الله سبحانه وتعالى والشيطان تقتل أو الشيطان إن إن كيدا كان ضعيف، فالشيطان فقط دور الحزن إدخال حزن على على العالم مؤمنين، الله جل وعلا عن ذلك، إنما النجوى من الشيطان النجوى هي من الشيطان. لي أن يتناجع اثنين دون الثالث من الشيطان أن يتناجعوا بالإسم والعدوان ومع سيطة الرسول من الشيطان أما التناجي بالبرل والتقوى والتناجي والتواصي بطاعة الله وطاعة رسوله سلوات الله وسلامه عليه لا. هذه من قصص للإيمان إنما النجو من الشيطان إلى الذين آمنوا وليس بضعهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتو على الله فليتوكلون لا يتوكلون على غيره والتوكل هو عمل القلب فالقلوب تتوكل والجوائح تعمل إذا يرشد الله عز وجل المؤمنين إلى ما يعصمهم من الشيطان ولسعاد بالله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاسعز بالله إنه هو السميع العليم